وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ حِلْسٌ وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ لِكَيْ يَدِينُوا انَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هل بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا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 مَلَّ عََهُ اللهَّ وَغَضبَ عَلَهِ وَجَعَلَ منهم مِن غُمُور قِادَةَ وَخَانذ رَ وَعَبَدَ القعُود مَلَّ عََهُ الضَّهُ وَغَضْذَعَلَْهِ وَجَعَلَ مِنْ جُورِ فِادَةَ وَْقانادِي رَ جاؤوا مكانوا واضلوا عن سواه السبيل اولئك شمطاء كانوا واضلوا عن سواه السبيل واذا جاءكم قالوا وَقَد قَد بكُ ر وََهُم قَدَ خَرَدُ بِك وَإج جَكُ قَالَ آممًَا نَا وَقَد دَقَ بكُ روَهُ قَدَ قَدُ بِك وَلهَّهُ أَعلمُ بِمَا كَُ يَتُمون والله أعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح وترى كثيرا منهم يسارعون في والعنوار واكل المسح لا بئس ما كانوا يعملون لا بئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانون والاحبار عن قولهم الاثم واكل لا ينهى عن ضرب الذون وان احدا عن قوره مئثم واثم نبي السماء كان يصنعون يصنعون وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ وَقَالَتِ النَّصَارَى يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَدُعّوا بِمَا قَالُوا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَدُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَذِيدُّنَّكَ فِيرًا مِّمَّآ أُنزِلَ إليك من رب فِيكَ طُغْياناً وَكُفْرَا وَمَا يَجِيدُ تَكْثِيرُهُمْ إِنَّهُمْ مَاؤُذِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَطَغْيَا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَنَادَى لِلْحَضِثِ أَتْكَانَ الضَّالّ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَادَى